والحمد لله العليم بأننا لم نرى تكب جرما ولا عصياني الجرم عندهم الجهاد ألم يروا أن الجهاد بسادس الأركان يا رب يا رحمن يا من جوده لا سيف يقطعه ولا سيفانه يا رب يا رحمن يا من أرسل المحمود أحمد بالهدى القرآن يا رب يا رحمن يا من عزنا في الدين والإسلام بالعمران يا ربي يا رحمن يا من عافوه سبقت عقوبة عادل ديان يا قلبي قد رضى بقضائكم فاملأ فؤاد محبة الرحمن والله إن أوليتني هذا النعيم إذن لصار فؤادي في بستاني ثم الصلاة على الحبيب محمد ألف وألف بعاد